الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الكسير ننتهي من أحكام أداب الأطفال بحديثين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث حينما كان يحمل الحسن يفرق طمر الصدقة فإذا بالحسن قد أخذ تمرة يلوكها في ثمه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن لنأكل الصدقة وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد يضربه على يده يقول له كخن كخن إن لنأكل الصدقة في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الطفل الغلام وإن لم يبلغ وليس عليه قلم الاسم لا يجري عليه قلم الاسم ولكن هناك تعزير وتأديب فإذا ارتكب الطفل الغلام الذي لم يبلغ شيئا محرما في جانب هو لا اسم عليه ولكن من جانب آخر ينبغي أن نبين له هذه الأحكام كي يتدرب عليها ونؤدبه كي يتربى على هذا الحكم كمثل أنت مثلا حينما يكون ابنك طفل غلام لا يكتب الواجب مثلا فأنت بتسجر وتعزر تؤدب كي يكبر ويرب على أن يعرف أن هناك مبادئ وأن هناك حلال أن هناك حرام أن هذا يصح وأن هذا لا يصح إذن لا يستلزم من أنه يجري على الطفل من الإثم أنه لا يؤدب أو لا يعزر لا بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أنه قد يعزر وقد يؤدب الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمر بيّن فيه سن البلوغ ونحن نعرف أن البلوغ إنما يعرف بعلامات إذا ظهر واحدة منهم فقد فقط واحدا إنما يكون العبد صار بالغا واحد نزول ما هي علامات البلوغ واحد نزول المني يقظة أو منامة اثنين ظهور شعر العام ثلاثة الحيض عند النساء صحيح أربعة بلوغ خمسة عام وهذا هو الصحيح فقال عبد الله بن عمر عربت نفسي على النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندي أربعة عشر عاما فلم يوجزني فلما عُرِضت عليه عليه الصلاة والسلام في السنة التي تليها فأجازني فلما حُدِّس عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث وهو عند البخاري ومسلم حُدِّس بهذا الحديث قال فهذا الحديث قال عمر بن عبد العزيز هو الفاصل بين الغلام وبين البالغ إذن أيضا من علامات البلوغ بلوغ خمسة, بلوغ خمسة عشر عاما وإن أب ابن حزم هذه المسألة بأنه مسألة السن عند ابن حزم ما يبلغ تسعة عشر عاما وهذا غير صحيح من ابن حزم والصحيح في هذه المسألة ما ذكره عبد الله بن عمر نكون بذلك تكلمنا في باب أداب الأطفال نلج في ذلك إلى كتاب التوحيد